إلهي هب لنا من لنا من كرم يقيننا ووفقنا ووفقنا ووفقنا, ووفقنا, لصوم ووفقنا الصائمين, الصائمين ونبهنا عن غفلتنا إلهي نبهنا عن الغفلة لا اله في لنكتب في لنكتب في